قام يسيد <تصفيق> بسم الله الرحمن الرحيم والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال قال محمد بن هشام الراجي كتاب الشريعه باب سيره باب سيره عمر باب سيره باب سيره عمر بن عبد العزيز رحمه الله في اهل القدر عن ابي سهيل بن مالك قال كنت اسير مع عمر ابن عبد العزيز رحمه الله فاستشارني في القدريه قلت ارى ان تستتيبهم فان تابوا والا عرضتهم على السيف عرضتهم على السيف فقال اما فقال ام اما ان ذلك رايي قال مالك وذلك رايي قال هو عن ابي سهيل نافع بن هو عن ابي سهيل نافع بن مالك ابن ابي عامر انه قال قال لي عمر بن عبد العزيز من فيه من فيه الى اذني ما تقول في الذين يقولون لا قدر قلت ارى ان يستتابوا فان تابوا الا ضربت اعناقهم فقال عمر ذلك الراي فيهم والله لو لم يكن الا هذه الايه الواحده لكفت ما انتم عليه بفاتنين الا من هو صال الجحيم Дякую за перегляд! عن عن عمرو عن عمرو بن عمرو بن عمرو بن مهاجر قال بلغ عمر ابن عبد العزيز ان غيلان يقول في القدر فبعث اليه فحجبه اياما ثم ادخله عليه فقال غيلان ما هذا الذي بلغني عنه قال عمر قال عمرو قال عمرو بن مهاجر فاشرت اليه ان لا تقول شيئا قال فقال نعم يا امير المؤمنين ان الله تعالى قال هل اتى على الانسان حيل من الدهر لم يكن شيئا مذكورا انا خلقنا الانسان من نقطه امشاج النطير فجعلناه سميعا بصيرا انا هديناه السبيل اما شاكرا واما كفورا قال اقرا اخر الصوره وما تشاؤون الا ان يشاء الله ان الله كان عليما حكيما يدخل من يشاء في رحمته والظالمين اعد لهم عذابا اليما ثم قال ما تقول يا غيلان قال اقول كنت قد قال اقول كنت قال اقول قد كنت اعمى فبصرتني واصم فسمعتني وضال فهديتني فقال عمر اللهم ان كان عبدك غيلان صادقا والا فصلب فامسك عن الكلام في القدر فوالله عمر بن عبد العزيز دار الضرب بن مش فلما مات عمر بن عبد العزيز وافض في الخلافه الى هشام تكلم في القدر فبعث اليه هشام فقطع يده تمر به رجل والذباب على يده فقال له يا غيلان هذا قضاء وقدر فقال كذبت لعمر الله ما هذا قضاء وما هذا قضاء ولا قدرا ف لعمر الله ما هذا قضاء ولا قدرا فبعث اليه هشام فصنبه وعن الزهري قال دعا عمر بن ع... دعا عمر بن عبد العزيز رحمه الله غيلان فقال يا غيلان بلغني انك تتكلم في القدر فقال يا امير المؤمنين انهم يكذبون علي فقال يا غيلان اقرا اول ياسين فقرا ياسين والقران الحكيم حتى أتى إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم شدا ومن خلبهم شدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون فقال غيلان والله يا أمير المؤمنين لك أني لم أقرأها قط قبل اليوم أشهدك يا أمير المؤمنين أني تائب مما كنت أقول فقال عمر الله اللهم إن كان صادقا فثبته وإن كان كاذبا فاجعله آية للمؤمنين قال وعن إبراهيم بن أبي عبلة قال كنت عند عبادة بن نسي ابن يسمى قال كنت عند عباده ابن نس ابن نسي فاته رجل فاخبره ان امير المؤمنين هشاما قطع يد فيلانا ولسانه وصلب فقال له حقا ما تقول قال نعم قال اصاب والله السنه والقضيه ولا اكتبن الى امير المؤمنين فلا احسنن له ما صنع تقربوا الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه اما بعد اولا انبه على شيء قبل بدايه الدرس فقد ذكرت بالامس قول الامام الاجري ما يتعلق بالحسن البصري وقد اختلف ائمتنا هل ثبت ان الحسن البصري انكر شيئا من القدر فذهب طائفه من ائمه اهل السنه الى ان هذا لم يثبت عن الحسن وهذا راي الاجر ومن وافقه وذهب اخرون لانه قد ثبت عنه انه راى راي القدر ثم رجع عن ذلك وقد بينت بالامس ان الصحيح هو ما اختاره الامام الذهبي في تاريخ الاسلام بانه كان للحسن راي في هذا ثم كتب وبينت ما رواه الامام ابن سعد بالسند الصحيح رجاله رجال الشيخين عن الفضل عن عارم بن الفضل قال حدثنا حماد بن زيد عن ابي بالسختياني قال ما زلت اراجع الحسن وذكرت هذا بالامس وذكرت ما رواه غير ابن سعد من طريق معمر عن قتاده عن الحسن وقلت الاول صحيح وهذا اسم الضعيف لان معمر لان قتاده عن الحسن منقطع وكان صغيرا ثم نبهني بعض اخواني ما ادري موجود ولا لا قال ان الانقطاع سبق لساني الانقطاع بين معمر وقتاده وليس بين قتاده والحسن فوجب التنبيه جيد هذا الباب الجديد وان لم يبوب له بابا جديدا فهو يشير الى معنى والى موضوع جديد وهو حكم القدريه والامام الاجري يميل الى تكفير القدريه وقد نقل هذا التكفير عن جماعه من السلف كما ترون جاء به عن عمر بن عبد العزيز وعن مالك بن انس وعن غيرهما وقد اشتهر عن مالك وجماعه من السلف تكفير القدريه ونصب ذلك الى جماعه من الصحابه كابن عمر رضي الله عنهما والذي يجد ان يحرر في هذا موقف اهل السنه من القدريه وهناك بعض القدريه اجمع ائمتنا قديما وحديثا على كفرهم وهناك نوع من القدريه اختلف ائمتنا في تكفيرهم اما الذين اتفق ائمتنا على تكفيرهم من القدريه فهم القدريه المنكرون للعلم كما قال الشافعي ناظر القدريه بالعلم فان اثبتوه خصم وان انكروه كفروا وقد نقل الاجماع على تكفير القدري الذي ينكر علم الله نقله اكثر من امام من ائمتنا قديما وحديثا والقدري الذي ينكر العلم هو الذي يقول ان الله لم يعلم ما سيفعله الخلق هذا كافر باجماع ائمتنا قولا واحدا تضرب عنقه إن لم يتب لأن نفي العلم عن الله معناه إثبات الجهل ومن وصف الله بالجهل كفر ومن هنا قال الشافعي ناظر القدرية في العلم إلى آخر ما ذكر وقد بينت مقصود الإمام الشافعي في الحج من هذا على القدرية وأما القدرية وقال الذين تنازع ائمتنا في تكفيرهم وفي تكفيرهم قولان لائمه اهل السنه فهم القدريه المثبتون للعلم النافون تقدير الله بالشط ان الله لم يقدر الشط هؤلاء الصنف يتفقون مع القدريه الاول الذين ينفون العلم يتفقون معهم في انكار القدر ويختلفون معهم ان هؤلاء يقولون علم الله ما سيفعل الخلق ولكن لم يقدر فعل الشر فالفرق بين الطائفتين ان كلا الطائفتين ينكران القدر وان الله لم يقدر لكن الطائفه الاولى تنكر علم الله صراحه فهم كفار بالاجماع والطائفة الأخرى يثبتون العلم يقولون علم ما سيفعل الخلق وينكرون القدر وهؤلاء في تكفيرهم نزاع بين أئمتنا من أهل السنة وعن الأحمد وعن الإمام أحمد وطائفة من السلف في ذلك قولان وروايتان وجاء عن بعض أئمتنا تكفير هؤلاء ومن هنا ومن هنا ما جاء من هذه الآثار من قتلهم ومن استتابتهم ومن الحكم عليهم بالكفر هذا هو قول واحد لأهل السنة للقدري الذي ينفي علم الله وأما القدري الذي لا ينفي علم الله ولكن ينفي التقدير يقول علم ولم يقدر هذا في تكفيره قولا والذي ينبغي في هذا الباب أن لا يسارع التقدير الإنسان بتكفير الناس فقد يكون المنكر لشيء من صفات الله متأولا فيحتاج أن تقام عليه الحجة ومن هذا ما جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كان في من كان قبلكم رجل لم يعمل خيرا قط فلما حضرت الوفاة جمع بنيه قال أي أب كنت لكم قالوا خير أب أب قال فاني لم اعمل خيرا قط فاذا مت فكذا وكذا واحرقوني الى اخر الحديث فحرقوه وفعلوا ما امرهم به ابوهم سبعته الله فقال عبدي ما حملك على ذلك قال خشيتك يا رب وكان قد قال بعد ان امرهم ان يحرق فلئن قدر الله علي لا يعذبني عذابا لم يعذبه احد من العالمين فانكر قدره الله ووصف الله بالعجز ان يبعثه اذا احترق فساله الله لما فعلت ذلك قال خشيتك يا رب قال فتلا فاه برحمته فغفر له هذا حديث صحيح اخرجه في الصحيحين وفيه ان هذا انكر قدره الله على ان يبعثه بعد الموت وهذا كفر باتفاق الائمه لكنه كان جاهلا متاولا وكان يظن انه انفع على ذلك فان الله يعجز ان يبعثه فلا ينبغي التسرع في التكفير وانما ذلك الى اهل العلم بالضوابط الشرعيه ولا بد من اقامه الحجه وازاله الشبهه وذكر مناظره الامام عمر بن عبد العزيز مع الذين ينكرون القدر ومنهم راس من رؤوسهم وهو غيلان القدري وهذا غيلان كان من رؤوس القدريه فكان في دمشق وتلقى انكار القدر عن رؤوس القدريه كمعبد وغيره الجهلي وانتهى امره الى ان قتله خليفه المسلمين هشام بن عبد الملك فقتل وانظر الى استدلال اهل البدع فهذا غيلان يحتج بقوله تعالى انا هديناه السبيل اما شاكرا واما كفورا يريد من هذا الخبيث يريد ان يستدل ان الله نسب الفعل قال شاكرا واما كفورا فنسب الفعل لهم فاحتج عليه عمر بن عبد العزيز قال اقرا اخرها قال تعالى وما تشاؤون الا ان يشاء الله ان الله كان عليما حكيما فغفل هذا الخبيث واراد ان يحمل كتاب الله ما لا يحتمل فان غايه قوله اما شاكرا واما كفورا اثبات ان للعبد للعبد اختيار وليس فيه هنا في القدر واخر الايه فيه اثبات القدر قال وما تشاؤون فاثبت للعبد مشيئة واثبت للرب مشيئته فقال الا ان يشاء الله فانكر القدريه مشيئة الله واثبت مشيئة العباد وجعلهم مقدرين لافعال انفسهم والايه اثبتت امرين اثبتت مشيئة العبد واثبتت مشيئة الرب وان مشيئة العبد بعد مشيئة الرب وهذا هو القدر ان الله كان عليما حكيما وختم الايه بصفة الحكمة فلما هدا ذا ولما اضل ذا ذاك لعلم الله من يستحق الهداية ولحكمة الله فختم الايه بالعلم وبالحكمه كذلك الله يفعل ما يشاء بعلمه وحكمته ثم المناظره الثانيه بين عمر وغيلان وفيها انه امره ان يقرا اول ياسين لاثبات القدر ووجه الدلاله على اثبات القدر من هذه الايات قوله تعالى وجعلنا من بين ايديهم سددا ومن خلفهم سددا فاغشيناهم فهم لا يقصرون فبين الله عز وجل انه اضلهم وانه اعمى ابصارهم وانه حال بينهم وبين الهدايه واعلموا ان الله يحول بين المرء وقلبه عالتعالى وجعلنا من بين ايديهم سددا ومن خلفهم سددا والسد كل ما حال بين امرين فيقال سد فالله عز وجل جعل سددا بينهم وبين الحق فاغشيناهم والغشاوة ما يجعل على البصر ومنه قوله تعالى في سوره البقره قال ختم الله ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم فبين انه ختم على القلوب وعلى ابصارهم غشاوة وبين انه جعل الغشاء وتعالى الاعلو وهذا هو معنى القدر وان الله يضل حقيقه وقد بينت كلام ائمتنا ان الاغلال اذلال اذلال بالترك فلم يعنهم لحكمته المتقدمه ولعلمه المتقدم واضلال بالفعل بان يختم ويضل ويعمي وقال الله عز وجل جامعا بين الامرين ونقلب اسئدتهم وابصارهم كما لم يؤمنوا به اول مره وهذا اضلال الفعل قال ونظرهم في طغيانهم يعمهون وهذا اضلال بالتبكي وقد سبق تفصيل ذلك في الدروس وتكلمنا امس عن قوله تعالى فانكم وما تعبدون ما انتم عليه بفاتنين الا من هو صال الجحيم وتكلمت بالامس ان ائمه اهل السنه وان انه عن السلطان وان صدعوا بكلمه الحق الا انهم يستعينون بالسلطان على اهل الضلاله وذكرت ما ذكر ايوب السختياني بالسند الصحيح القوي قال ما جلت ما زلت اراجعه الحسن حتى خوفته بالسلطان وذكرت ما جاء عن الامام احمد في هذا وفي هذا تقرير لما ذكرته بالامس من ائمه السلف من قولي عباده ابن نسي ولا اكتبنا الى امير المؤمنين فلا احسنن له ما صنع اكتب الى امير المؤمنين انك اصبت فيما فعلت بغيلان القدر وفي هذا ان عمه اهل السنه وانه عن السلطان وان لم يداخلوه وان لم يجاملوه بل يقفون مع الحق الا انهم اذا احوج الامر يستعيلونا بان يكتبوا للسلطان ليبينوا له احوال اهل البدع وان يستعينوا بالسلطان على اقامه حدود الله على هؤلاء الضلال لا سيما من كان في دعوته افساد لدين الناس وصار صاحب دعوه وام الصفهاء فانهم يتهمون اهل السنه اذا فعلوا ذلك بانهم كذا وكذا وهذا جهل لمكان عليه ائمه الصلاه نعم قال عن عمر بن ذر قال سمعت عمر بن عبد العزيز يقول لو اراد الله لو اراد الله تعالى ان لا يعصى ما خلق ابليس قد فسر ذلك في ايه من كتاب الله تعالى عقلها من عقلها وجهلها من جهلها ما انتم عليه بفاتنين الا من هو صالح جهيل هذا من فقه عمر بن عبد العزيز وقد جاء هذا القول مرفوعا لو اراد الله ان لا يعصى ما خلق ابليس وله شواهد وطرق حسنه الالباني في السلسله الصحيحه رحمه الله وجمع له بعض الشواهد وقال انها بمجموعها تدل على ان لهذا الحديث اصلا وحكم عليه بالصحة أو بالحص بمجموع طرقه لو أراد الله أن لا يعصى ما خلق إبليس والإرادة هنا ليس إرادة شرعية وإنما إرادة كونية فإن الله أراد أن يعصى أي أراد وجود ذلك لا أنه أحب ذلك ولا أنه أرضي بذلك ولا يخفىكم ان الاراده ارادتان اراده شرعيه وهو ما امر الله به واحبه واراده كونيه وهو ما اراد الله وجوده وهذه الاراده الكونيه لا تستلزم المحبه فان الله خلق الخنازير والله عز وجل خلق ابليس وهو يبغضه اي ان الله يبغض ابليس اذا معنى قول عمر بن عبد العزيز او على تصحيح الامام الالباني معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم لو اراد الله ان لا يعصى ما خلق ابليس انما هذا هو الاراده الكونيه للاثار الشرعيه نعم قال وعن عمر بن در قال قدمنا على عمر بن عبد العزيز خمسه موسى بن ابي كثير وذثار النهدي ويزيد الفقير وسلته ابن ابو هيرام وعمر بن در فقال والله و عمر بن الخطاب ماذا استعن والله عمر بن ذر فقال ان كان امركم واحدا فليتكلم متكلمكم فتكلم موسى بن ابي كثير وكان اخوف ما يتخوف عليه ان يكون عزم بشيء من امر القدر قال فعرض له عمر فحمد الله تعالى واثنى عليه ثم قال لو اراد الله لو اراد تعالى ان لا يعصى ما خلق ابليس وهو راس الخطيئه وان في ذلك لعلما من كتاب الله علمه من علمه وجاهله من جهله ثم ترى هذه الايه فانكم وما تعبدون ما انتم عليه بفاتنين الا من هو صار الجحيم ثم لو اراد الله تعالى حمل خلقه من حقه على قدر عظمته لم يطق على ذلك ارض ولا سماء ولا ماء ولا جبل ولكنه رضي من عباده بالتخفيض قال وعن عمر بن ذر قال جلسنا الى عمر بن عبد العزيز فتكلم منا متكلم فعظم الله تعالى وذكر باياته فلما فلما فرغ, فلما فرغ تكلم عمر بن عبد العزيز فحمد الله واثنى عليه وشهد شهاده الحق الله اكبر وقال للمتكلم ان الله تعالى كما ذكرت وعظمت ولكن الله تعالى لو اراد ان لا يعصى ما خلق ابليس وقد بين ذلك في ايه من القران علمها من علمها وجاهلها من جهلها ثم قر فانكم وما تعبدون ما انتم عليه بفاتنين الا من هو صالح الجحيم قال ومعنا رجل يرى وغابنا رجل يرى راي القدريه فنفعه الله تعالى بقول عمر بن عبد العزيز ورجع عما كان يقول فكان اشد الناس بعد ذلك على القدريه لانه عرف مقصودهم ومغزاهم وفي هذا عبره انتبهوا لها انظر كيف تسري البدعه من صاحبها الى الناس هذا رجل ينكر القدر انكره من باب تعظيم الله ان الله عندهم اعظم قدر قدرا من ان يقدر المعصيه فينكرون القدر من باب تعظيم الله وهكذا اهل البدع يدسون السم في العسل يتكلمون بالكلام الفصيح البليغ يموهون على الناس تعظيم الله يخرجون على اولات الامر معظمين الله اننا ننكر المنكر واننا لا نرضى الدنيا واننا نقيم حدود الله فيخرجون على الولة كذلك القدرية اتوا بانكار القدر من تعظيم الحق قالوا كيف نقول ان الله قدر المعاصي فيموهون على الناس ويستحني ويستعذب الناس كلامهم في تعظيم الله ومن هنا يلبسون على الناس ديننا وانظر الى فقهاءنا كيف يردون على اهل البداع وعلى من يدعو الى بدعه قال ان الله تعالى كما ذكرت وعظمت نوافقك على تعظيم الله المبتدع اذا جاء بحق وباطل لا ترد كل ما عنده بل اقبل حقه وبيهه للناس ثم بين بدعته والا لو انكرت كل ما جاء وقد يكون مبتدعا ضاللا ومعه شيء من الحق فميز للناس حقه من باطله وحذر منه هذا رجل يعظم الله وينزه الله عن ان يقدر المعاصي قال له عمر ان عبد العزيز ان الله تعالى كما ذكرت وعظم ولكن ليس معنى ذلك ان تنكر القدر قال ولكننا استدراك ولكننا ليس من تعظيم الله انكار القدر ولكن الله تعالى لو اراد ان لا يعصى ما خلق ابليس ثم احتج عليه بالايه التي سبق الكلام فيها نعم قال وعن التيمي قال سال رجل عمر بن عبد العزيز رحمه الله عن القدر فقال ما جرى ذباب بين اثنين الا بقدر ثم قال للسائل لا تعود ان تسالني عن مثل هذا قال محمد بن الحسين رحمه الله الاجري صاحب الكتاب كان فيلان مصرا على الكفر بقوله في القدر فاذا حضر عند عمر رحمه الله ناقض وانكر ان يقول بالقدر فدعا عليه عمر بان يجعله الله تعالى ايه للمؤمنين ان كان كاذبا فاجاب ان كان كاذبا ان كان كذابا فأجاب, فاجاب الله عز وجل فيه دعوه عمر فدعوه فاجاب الله عز وجل فيه دعوه عمر فتكلم غيلان في وقت هيشام هو وصال الامولى ثقيف هشام خليفه المسلمين هشام بن عبد الملك وكان هذا في الشام فقتل غيلان وقتل مصلوبا صبته لهما وصلبهما وك وقابل ذلك قطع يد غيلان ولسانا ثم قتله وصلبه فاستحسن العلماء في وقته ما فعل بهما انتبه استحسن العلماء في وقته ما فعل بهما وقد كان كثير من هؤلاء الخلفاء في انفسهم مقصرون في امر الله ويفعلون ما لا ينبغي من المعاصي ومع ذلك لما قتلوا رؤوس اهل البدع استحسن العلماء ذلك فهل كان هؤلاء العلماء علماء سلطان كانوا علماء بلاط الذين يكذبون على الله ويكذبون على رسول الله ويكذبون على العلماء اذا استحسن العلماء فعل ولي الامر فهذا من فضل الله على العلماء ياتي السفهاء يقولون انظروا كيف استحسن العلماء فعل الحاكم الظالم يا اخي استحسنوا فعله الموافقه للحق وظلمه على نفسه احمد بن حنبل كان يمأ عن السلطان وكان خليفه المسلمين يجهد ان يدخل عليه احمد واحمد يمتنع حتى ارسل من يحملون احمد لتقراه ام الخليفه كما ذكر هذا صالح في سيره ابيه سيره الامام احمد لصالح فكان يشكو احمد بن حنبل يقول سلمت منهم في فتنه الضراء ولم اسلم منهم من فتنه السراء علماءنا قديما وحديثا يستحسنون فعل السلطان فيما وافق الحق فاستحسن العلماء قتل غيلان الذي اضر فاذا جاء ولي الامر وقتل صاحب بدعه لا سيما اذا كانت من البدع المكفرات نظر الناس الى هذا الحاكم بنظره السوء انه قتل فلانا وهو رجل كذا وكذا مظهر الصلاح وهذا هو فعل السفهاء قديما وحديثا من افسد في الارض ودعا الى الكفر لو كان من اعبد الناس يستتاب والا ضربت عنقه وهذا فعل الائمه رحمهم الله تعالى بل استحسن العلماء في وقته ما فعل بهما فهكذا ينبغي لأئمه المسلمين وأمراؤهم اذا صح عندهم ان انسانا يتكلم في القدر بخلاف ما عليه بخلاف ما عليه من تقدم ان يعاقبه بمثل هذه العقوبه ولا تاخذهم في الله لومه لائم عن سفيان الثوري ان علي بن ارطى كتب الى عمر بن عبد كتب الى عمر بن عبد العزيز ان قبلنا قوما يقولون لا قدر فاكتب الي برايك واكتب الي بالحكم فيهم فكتب الي بسم الله الرحمن الرحيم من عبد الله ابن عمر امير المؤمنين غلط ابن عمر غلط اشطب من عبد الله امير المؤمنين كذا هو في اصل الشريعه لانه المتكلم عمر بن عبد العزيز يقول من عبد الله ابن عمر لا لا اصل الشاب ابن عمر غلط غلط من, من عبد الله عمر من عبد الله عبر عن نفسه بعبد الله من عبد الله عمر امير المؤمنين الى عدي ابن ارباه اما بعد فاني احمد اليك الله الذي لا اله الا هو اما بعد فاني اوصيك بتقوى الله والاقتصاد في امره واتباع سنته واتباع سنه نبيه صلى الله عليه وسلم وترك ما احدث وترك ما احدث المحدثون مما قد جرت سنته وكفوا مؤنته وقد جرت سنتهم مما قد جرت سنته وكفوا مؤنته فعليكم بنزوم السنه فان السنه انما سنها من قد عرف ما في خلافها من الخطا والزلل والحنق والتعمق فرض لنفس كما رضي به القوم لانفسهم فانهم عن علم وقفوا وببصر النافر وببصر النافذ قد كفوا ولهم كانوا على كشف الامور اقوى وبفضل لو كان فيه اجرا اجرا اشد جريا منكم في الحق وبفضل لو كان فيه اجرا فلان قلتم امر حدث بعدهم ما احدثه بعدهم الا من اتبع غير سنتهم ورغب بنفسه عنهم انهم لهم السابقون فقد تكلموا منهم مما يكفي ووصفوا منهم ما يشفي فما دونهم مقصر وما فوقهم مخس وما خوفهم وما فوقهم مخسر مخسر وما فوقهم مخسر نعم <تصفيق> هذا باب الإفراط والتفريط فالمرجئة قصروا والخوارج غلوا ودين الله كما يقول شيخ الإسلام المثيمية وسط بين الغالي والجافي لا تجد صاحب بضعاء إلا جفى ومخسر او غلا الا قصر او بالغ وانما أهل السنه وسط نعم قال فما دونهم مقصر وما فوقهم وما خوف وما فوقهم مقصر لقد قصر عنهم اخرون فضلوا وانهم بين ذلك لعلى هدى مستقيم كتبت تسالوني عن القدر على الخبير باذن الله سقطت ما احدث المسلمون محدثه ولا ابتدعوا بدعه هي ابين امرا ولا اثبت من امر القدر ولقد كان ذكره في الجاهل ولقد كان ذكره في الجاهليه الجهلاء يتكلمون به في كلامهم ويقولون به في اشعارهم يعزون به انفسهم عن مصائبهم ثم جاء الاسلام فلم يزده الا شده وقوه ثم ذكر ثم ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في غير حديث ولا حديث ولا ولا حديث ولا حديثين ولا ثلاثه فسمعه المسلمون من رسول الله صلى الله عليه وسلم فتكلموا في حياه رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد وفاته يقينا وتصديقا وتسليما لربهم وتضعيفا لانفسهم ان يكون شيء من الاشياء لم يحيط به علمه ولم يحصه كتابه ولم ينفذ فيه قدره فلان قلتم قد قال الله تعالى في كتابه كذا وكذا ولما ولما انزل الله تعالى انه ولما انزل ولما انزل ولما انزل الله تعالى انه كذا وكذا اي قلنا بدعتنا في القدر بحجه ما قال الله في كتابه كذا وكذا مما يفهم منه نفي القدر وللذي انزله ايضا في ايه كذا وكذا يستدلون بالايات على نفي القدر ماذا قال لقد قرؤوا منه ما قد قرأتم وعلموا من تاويله ما جهلتم ثم قالوا بعد ذلك كله كتاب وقدر هذه الايات التي تحتجون بها على نفي القدر غابت عن فهم اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ام ادركوها فان قلتم ادركوها فقد اثبتوا القدر فدل ذلك على ان ما تأولت موه على كتاب الله جه والا لما غاب عن اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كما ذهب الخوارج يكفرون الولاه لان الله تعالى يقول ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون فاخبرنا هذه الايه ومثيلاتها قراها اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلموها أم جهلوها فإن قلت علموها فهم لم يكفروا بما كفر ولم ينكروا القدر وإن قلت جهلوها فقد كذبتهم وكذبت كتاب الله حيث أمرك الله باتباع سبيلهم وبين أنه رضي عنهم فقال والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان فادعيت أنهم جهل وأنك أدركت ما غاب عنه وهذه قاعده احمد وائمتنا قال الميموني كان احمد يقول كان ابو عبد الله يقول لي يا ابو الحسن اياك ان تتكلم في مساله ليس لك فيها امام ثم قالوا بعد ذلك كله كتاب وقدر وكتب الشقوة وما يقدر يكن وما شاء كان وما لم يشأ لم يكن ولا نملك لأنفسنا ضر ولا نفع ثم رغبوا بعد ذلك ورهبوا أي إيمانهم بالقدر لم يجعلهم يتكلون على القدر ويتركون العمل بل جمعوا بين إثبات القدر وبين الحق العمل ودون الاتكال على القدر قال ثم رغبوا بعد ذلك ورهبوا مع علمهم بالقدر كتبت الي تسالني الحكم فيهم فمن اوتيته به منهم فاوجعه ضربا واستودعه الحبس فان تاب من رايه السوء والا فضرب عنقه والسلام عليكم وهذا مذهب طائفه من اهل السلف ممن يكفر القدريه بين الفريقين القدريه المنكرون للعلم مع القدر والقدريه المنكرين للقدر المثبتين للعلم وهذا قول طائفه من السلف قال محمد بن الحسين رحمه الله هذه حجتنا على القدريه كتاب الله تعالى وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم وسنه اصحابه والتابعين لهم بالاحسان وقول ائمه المسلمين مع تركنا للجدال والمراء والبحث عن القدر فاننا قد نهينا عنه وامرنا بترك مجالسه القدريه هذا اصل عظيم اصل عظيم وهو وجوب هجر اهل البدع وعدم مجالستهم وعدم مخالطتهم خلطه المصاحبه الا ما كان عرضا على وجه النصح فان ابن عباس كما ثبت في صحيح مسلم وغيره ذهب يناظر الخوارج اذ كان عالما صاحب حجه ان مجالسه اهل البدع فانه لا يخلو من امرين كما ذكر ابو يعلى في طبقات الحنابلة عن الامام احمد وذكره غير ابي يعلى وذكر الشيخ لسمن تيميه قال وذكره صالح ابن الامام احمد في سيره الامام احمد قيل لي يا ابي عبد الله الرجل يماشي صاحب بدعه قال بين له لعلّه لا يعرف بدعته قلت فإذا بين له وأصر قال الحقوا به الحقوا به ما معنى ذلك لانك اذا صاحبت صاحب البدع وداخلته ورضيت مخرجه ومدخله لو كان على باطل لوجب عليك ان تهجره قال ائمتنا فيما جاء في الصحيحين في حديث كعب بن مالك قال البخاري باب هجر اهل المعاصي باب هجر اهل المعاصي ان النبي صلى الله عليه وسلم امر المسلمين ان لا يكلموا الصلاهه الذين تخلفوا عن غزوه تبوك حتى مضى ما مضى من امر الله وحتى جاء التوبه الامام البخاري يبوب على هذا يقول باب هجر اهل البدع قال المروذي وغيره سالته ابو عبد الله المبتدع يسلم عليه قال احمد لا يسلم عليه ولا يكلم قلت على ماذا قال على ما جاء في هجر الثلاثه الذين تخلفوا ونها رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمين عن كلامهم قال شيخ الاسلام وقد احتج ائمه اهل السنه على هجر اهل البدع بحديث كعب بن مالك ان النبي صلى الله عليه وسلم نها عن كلامهم ونها عن مخاطبتهم ولذلك قال كعب وكنت اتي الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاسلم عليه كما راه الشيخ في الصحيحين وانظر الى شفتيه ارد السلام ام لم يرد من ذلك لا يكون الرجل صاحب سنه الا بان يهجر اهل البدع لا سيما بعد ان يبين لهم ما عليه من سوء لانك اذا دخلتهم خشيت على نفسك من الفتنه ولذلك لما جاء الرجل الى ابن سيرين قال اسالك قال لا قال اقرا عليك ايه قال اما ان تقوم واما ان اقوم فقال له لما فعلت ذلك قال ان يخشى قال خشيت ان يقرف في قلبي من قوله شيء هؤلاء ائمتنا وكانوا ائمه وعلما وكانوا يحتاطون لدينهم من اهل البدع وقد ذكر الامام البخاري ومضى معنا في الشريعه في السنه اللي مضت اثر طلق ابن حبيب ورواه البخاري في التاريخ الكبير قال راني وانا اجالس طلقا وكان من خيره العباد والزهاد قال اياك ان تجالس طلقا قلت له ما قال انه مرجئ انه مرجئ اما من يقول من داخل اهل البدع لنصلح احوالهم قد كان الخوارج وكانت المرجئه وكان المعتزله وكانت الجبريه وكانت القدريه ثم كان ائمتنا لا يخالطون القوم ليصلحوا حالهم بل كانوا يحذرونهم ويحذرون الناس منهم ليحذر الناس بدعتهم وكل صاحبي بدعاء وكل جماعه وكل جمعيه اجتمعوا على بدعه وضلاله وجب الحذر والتحذير منهم هكذا كان ائمتنا ولم ياتي اهل السنه بهذا الزمان ببدعه في هذا الباب بل هم يسيرون على ما كان عليه سلفنا الصالح رحمه الله عليهم قال وامرنا بشرف مجالسه القدريه وان لا نناظرهم ولا نفاتحهم على سبيل الجدل بل يهجرون ويهانون ويذلون ولا يصلى خلف واحد منهم ولا تقبل شهادتهم ولا يزوج وان مرض لم يعد وان مات لم يقبر جنازته ولم تدع دعوته في وليمه ان كانت له فان جاء مسترشدا اورشد على معنى النصيحه على معنى النصيحه له فان رجع فالحمد لله وان عاد الى باب الجدل والمراء لم نلتفت عليه وطرد وحذر منه ولم يكلم ولم يسلم عليه ولا باب ترك البحث والتنقير عن النبر في امر المقدر كيف ولما بل الايمان به والتسليم قال محمد بن الحسين رحمه الله هذا معنى ما قال عمر بن عبد العزيز في رسالته لاهل القدر قوله فلان ان قلتم قد قال الله في كتابه كذا وكذا يقال لهم لقد قرؤوا منه يعني الصحابه ما قد قراتم وعلموا من تاويله ما جهلتم ثم قالوا بعد ذلك كله كله في كتاب ونقدر وكتب الشقوة وما قدر يكن وما شاء يكون وما شاء كان وما لم يشاء لم يكن ولا لمنك لانفسنا غرا ولا نفع ثم رغبوا بعد ذلك ورهبوا والسلام ان دعوا عند داوود ابن ابي هند عند داوود عند داوود ابن عند داوود ابن ابي هند ان عزيرًا سال ربه تعالى عن القدر فقال سالتني عن علمي عقوبتك ان لا اسميك في الانبياء هذا لم يقبط فيه شيء عن الله ورسوله وقد استنكره جماعه من اهل العلم والعزير هذا العزير هذا تكلم العلماء بانه كان عالما فقال بعضهم كان من الانبياء وايا ما كان فهذا الاثر لا يصح فيه كتاب ولا سنه وقد كان بعض ائمتنا من السلف ربما تساهل في مثل هذه الروايات نعم قالوا عن نوفل قال قال عزير فيما يناجي به ربه يا ربي تخلق خلقا فتبل من تشاء وتهدي من تشاء قال قيل له يا عزير اعرض عن هذا قال فعاد فقال يا ربي تخلق خلقا فتضل من تشاء وتهدي من تشاء قال قيل له يا عزير اعرض عن هذا وكان الانسان اكثر شيء جدلا فعاد فقال يا عزير لا تعرضن عن هذا اولم حوتك من النبوه اني لا اسال عما افعل وهم يسالون هذا كذلك الاول لا يصح لا يثبت وإنبغي في باب الاعتقاد ان يتحرز في الاسانيد والاثار لان هذا عقيده ودين عن وهب بن هنبه انه قال اجد في التوراه او في الكتاب انا الله لا اله الا انا خالق الخلق خلقت الخير والشر وخلقت من يكون الخير على يديه فطوبى لمن خلقته ليكون الخير على يديه وويل لمن خلقته ليكون الشر على يديه عن مسافح الحاجب ابن عبد الله ابن شيبه ابي سليمان الحجبي عن عن مسافحين الحاجب ابن عبد الله ابن شيبه ابي سليمان الحجبي انه قال ابي سليمان الحجبي انه قال وجدوا حجرا حين نقر البيت فيه ثلاثه صفوح فيها كتاب من فيها كتاب من كتب الاول فدعى لها رجل فقراها فاذا في صفها كتاب من كتب الاول هما من القبلين فيها كتاب من كتب الاول فدعي لها رجل فقراها فاذا في صفح منها انا الله ذو بكت صغتها يوم صغت الشمس والقمر حففتها بسبعة أملاك وباركت لأهلها في اللحم والماء وفي الصفح الآخر أنا الله ذو بكة خلقت الرحم واشتققت لها من اسمي فمن وصلها وصلته ومن قطعها بتته وفي الصفح الثالث أنا الله ذو بكة خلقت الخير والشر فطوبى لمن كان الخير على يديه وويل لمن كان الشر على يديه عن ابي جنان قال اجتمع وهب بن منبه واعطاء الخراساني بمكه فقال عطاء يا ابا عبد الله ما كتب بل بلغني انها كتبت عنك في القدر فقال وهب وما كتبت كتبا ولا تكلمت في القدر ثم قال وهب قرات نيفا و70 من كتب الله تعالى منها نيف و40 ظاهره في الكنائس ومنها نيف وعشون لا يعلمها إلا قليل من الناس فوجدت فيها كلها أن من وكل إلى نفسه شيئا من المشيئة فقد كفر قال وعي من ادعى أنه يخلق فعل نفسه وأن فعل نفسه منه لا من تقدير الله فهذا أنكر القدر نعم قال وعن عبده ابن ابي لبلو قال وعن عبده ابن ابي لبابه قال علم الله تعالى ما هو خالق وما الخلق عاملون ثم كتبه ثم قال لنبيه صلى الله عليه وسلم الم تعلم ان الله يعلم ما في السماء والارض ان ذلك في كتاب ان ذلك على الله يسير سبق ما يتعلق بهذه الايه نعم قال محمد بن الحسين رحمه الله فهذا طريق اهل العلم الايمان بالقدر خيره وشرره واقع من الله مقدور بما قدر جرى به يضل يضل من يشاء ويهدي من يشاء عندنا والله الذي لا اله غيره عندنا طفله بنت في بلدنا في قريتي حافظه لكتاب الله وجاء رجل شيبا عنده كلام اهل البدع وكانت هذه البنت من اقاربنا وهذا رجل شيبه توفي الى رحمه الله وكان له اشتغال في العلم فقالت وانا اذكر هذه القصه لابين فضل الله على اهل السنه فقال هذا الشيبه وله اشتغال في العلم كان قد بلغ ال80 رحمه الله عليه قال للطفله وهي تحفظ كتاب الله في كلام في مسائل حتى قال لها ان الله لا يضل احدا ولا يهدي احدا فقالت له الطفله وهي قريبتي فقالت له على اللهجه المصريه ربنا بيقول يضل من يشاء ويهدي من يشاء الله يا بنتي من يشاء الهدايه ومن يشاء الضلال من العباد فارجع الضمير لمين للعبد فضحكت الطفله وقالت فماذا تقول في قوله تعالى ان هي الا فتنته تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء فبهت هل فهمتم مقصود والله الذي لا اله غيره فكله لكنها من اهل السنه فلما احتجت عليها وجعل الضمير عائدا الى المكلف لا اله الله يا رجل الضمير في السياق يضل كذلك يضل الله برفع اسم الفاعل من يشاء فالضمير عائد الى الفاعل المذكور كذلك يضل الله فكيف اعتد الضمير لغير الفاعل يا الى اخره هذه طفله لكن بورك لها في العلم بالسنه فاستحضرت قول الله على البديعه ان هي الا فتنته تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء ماذا سيقول الان من تشاء ان فلما انصرف الرجل جيت البيت جاءت غنيه قالت لك عندي بشره قلت اي يا بنت عاملين اكل وغدا قالت لا جاء الشيخ فلان فجلس وبعدين كلم كلمني فقلت له كيت وكيت قلت والله انك اقدع من شيخك هذا ليس استعراض صاحب السنه يبارك له في علمه وان كان قليلا وصاحب البدعه تنزع عنه بركه الله لا يسالوا عما يفعل وهم يسالون واما الحجه في ترك مجالسه القدريه ولا يفاتحون بكلام ولا بمناظره الا عند الضروره واثبات الحجه عليهم وتبكيتهم او يسترشد منهم مسترشد للاسترشاد فيرشد ويوقف على طريق الحق ويحذر طريق الباطل فلا باس بالبيان على هذا النحو وساذكر في ذلك ما يدل على ما قلت ان شاء الله فالله الموفق لكل رشاد يا طلبه العلم يا طلبه العلم انتبهوا انظر الى ادب السلف ولا يفاتحون بكلام ولا بمناظره الا عند الضروره هذا ادب السلف في التعامل مع اهل البدع وشبهاتهم تجد صبيا حدثا ينتمي الى اهل السنه ثم هو على مواقع النت والبت يقتحم مع اهل البدع رادا ومجيبا هل هذا من الدين هل كان ائمتنا يجعلون الاحداث يتكلمون في المسائل العظام ثم بعد ذلك من الاخذ والرد ولم يتاهل لذلك يفسد عليه دينه فان لم يقصد عليه دينه ياخذون منك ضعفك ويحتجون به على اهل السنه طالب العلم لا يقتحم هذا الباب ولا يجادل ولا يناظر لانك ضعيف وكان ابن عثيمين يقول اجتهدوا في طلب العلم تظهر لكم البدع وتحسنون الرد عليها لذلك ما نراه الان من مناظره اهل البدع من صبئه لم يرضعوا لبان العلم هؤلاء على خطر عظيم بل قد ذهبت طائفه من ائمه السلف ان المبتدع لا يناظر وان طلب وهذا قول لبعض الائمه فما بالنا ان صارت عند كثير من شبابنا انهم يتفاخرون ويتناظرون فيما لم يتأهلوا له اترك هذا الى العلماء ولا تقحل نفسك فيما لم تتأهل له وانما اشتغل بواجب وقتك بطلب العلم والحفظ والفهم وان تدرك احكام الله والعلماء يكفونك المؤنه حتى ترسخ وحتى تثبت لان الانسان اذا اقحم نفسه في مجادله اهل البدع وهو لم يرثخ على العلم او لم يرثخ في العلم كان كلامه بجهل وربما كان قصده بشهوه اما العلماء فيتكلمون بالعلم ويتكلمون ديانه لذلك تاملوا قوله قال ولا يفاتحون بكلام ولا بمناظره الا عند الضروره الا عند الضروره ما شاء الله ما شاء الله ماشي يا سيدي قال وعن عبيد الله بن عمر قال كنا نجالس يحيى بن سعيد فيسرد علينا مثل اللؤلؤ فاذا طلع ربيعه قطع يحيى الحديث فاذا طلع ربيعه قطع يحيى الحديث اعظاما لربيع انظر هذا الادب يحيى بن سعيد جبل السنه وحافظ الوقت فاذا طلع ربيعه قطع يحيى الحديث وكل الكلام لمن لمن هو يظن انه اعلم منه المنذري الامام المنذري صاحب الترغيب والترهيب كان مصريا ولد في مصر واصله شامي واستقر في مصر وكان يدرس الحديث فنزل بعض العلماء مصر فقطع المنذري مجالس أو قطع فتاويه وقال لا غنى قال لا حاجة للناس به بعد أن جاء فلا هذا من أدب التربية في المنهج السلفي أن يعرف الناس حق من هو أعلم منهم أو من هو مثلهم حتى لا يكون العلم شهوة لذلك البركة مع أكابركم وهذا مما ينبغي علينا ان نربي انفسنا عليه نعم قال فك آه. فقال كنا نجالس يحيى بن سعيد فيسرد علينا مثل اللؤلؤ فاذا طلع ربيعه قطع يحيى الحديث عظاما لربيع فبين نحن يوما يحدثنا تلا هذه الايه وان من شيء الا عندنا خزائنه وما ننزله الا بقدر معلوم فقال له جميل بن نباته العراقي وهو جالس معنا يا ابا محمد ارايت السحر من تلك الخزائن فقال يحيى سبحان الله ما هذا من المسلمين فقال عبد الله فقال عبد الله بن ابي حبيبه ان ابا محمد ليس بصاحب خصومه ولكن عليه فاقبل اما انا فاقول ان السحر لا يضر الا باذن الله اف تقول انت ذلك فسكت فكانما سقط عنا جبل قال وعن عمر بن محمد العمري قال جاء رجل الى سالم بن عبد الله فقال رجل زنى فقال سالم يستغفر الله ويتوب اليه فقال له الرجل الله قدره عليه فقال سالم نعم قال ثم اخذ قبضه من الحصباء فبرد بها وجه الرجل وقال قم قال عن عمرو بن دينار عن عمرو بن دينار قال قال لنا فاووس اخروا معبدن الجهني فانه كان قدريا بارك الله فيك واحسن الله إليك شيخنا حد كان عنده حاضر يا سيدي دقيقه بس 145 تفضل تفضل تفضل الاسئله بس اللي ثانيين ما الشيء اللي خذاله نعم ما فيش الا عندنا خذاي ايوه يعني عايز الكلام فيها اختي اذا لو سمحتها على عيني طيب يبقى نفتح الكتاب صفحه ثانيه الشيخ يريد 145 يريد التعليق على بيان الاثر اللي هو اثر عبيد الله بن عمر عندما سال ذاك السائل يحيى بن سعيد وام من شيء الا عندنا خزائنه فقال له يا ابو محمد ارايت السحر من تلك الخزائن فقال يحيى سبحان الله ما هذا من مسائل المسلمين هذا الاثر ما المراد من سؤال السائل يريد ان يقول ان قوله تعالى وان من شيء الا عندنا خزائنه وما ننزله الا بقدر معلوم فيقول ليحيى بن ساي هل السحر يدخل في هذا العموم ام لا يدخل فان قال يدخل فيرد عليه اشكالا وان قال لا يدخل فيريد ان يقول له فانت لم تجعل قوله وام من شيء عاما في كل شيء فكذلك نحن اخرجنا القدر كما انت اخرجت السحره من قوله وام من شيء الا عندنا قضاء فيحيى قال ليس هذا من مسائل المسلمين وسياتي التعليق على هذا ففطن له عبد الله بن ابي حبيب فقال ان ابا محمد ليس بصاحب خصوم لكن اقبل علي انت اتيت بمثال السحر لتلزم صاحب السنه اخبرني السحر نص الله في القران انه بقدر ام ليس بقدر قال تعالى سيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وبعدين وما هم بضرر دين به من احد الا باذن الله واذن الله هو قضاء الله فقال له اخبرني السحر باذن الله ام بغير اذنه فماذا قال القدري لو قال ليس بقدر الله كفر لانه كذب الايه القران قال اقبل علي ان السحر لا يضر الا باذن الله وذلك نخل الايه ايه ما اصاب من مصيبه الا باذن الله الا بتقدير الله طيب اخبرني ان السحر لا يضر الا باذن الله ا ستقول انت ذلك تقول ان السحر لا يضر الا باذن الله فان قال نعم اقول ذلك ها يبقى اثبت الايه القدر وان قال لا اقول ذلك كفر لانه كذب القران قال فسكت فكانما سقط عنا جبل يعني اراحنا من شبهه الايه من شبهه القدريه واما سكوت يحيى يحيى ليس بجاهل يحيى امام سنه ولكن يحيى راى ان هذا الرجل اتى بمساله لم يتكلم فيها الائمه فان الله يتكلم وان من شيء من الارزاق اقرا ما قبلها واقرا ما بعدها فالايه تتكلم عن الارزاق التي خلقها الله للعباد كالمطر ونحو ذلك وان من شيء الا عندنا خزائنه وما ننزله فالمنزل هو شيء محسوس ملموس وان السحب فان السحره لا يقال ينزل الى اخره فقال الا بقدر معلوم فلما راى يحيى ان هذا الرجل ياتي بشبهه لم يتكلم فيها الائمه لم يجبه ولكن نشط عبد الله فاتى له من باب اخر واضح يا سيدي بارك الله فيك جزاك الله خيرا سلمه الله عليك نسدل يا شيخ تفضل يعني يا طول انسان شريف عن كان يقول عندما تتقى الناس لا يرحمك لا يقسم هذا هل ارى فيها اي شيء من تزكيه او مسافه سنن يحكم بشيء ما ليس له الا رحمه الله تامه يعني اسئل بعض العلماء من ائمتنا هل يقال فلان المرحوم فسلك ما ذلك نرجو الله له الرحمه لكننا لا نقطع بذلك واضح فلان توفيا نرجو ان يكون توفيا الى رحمه الله واضح نرجو له ذلك ولا نقطع بذلك كقولك رحمه الله رحم الله فلانا او رحمه الله على فلان او رحمه الله اي نرجو الله له ذلك لا يقطع بذلك وقد استنكر الشيخ السيمين وغيره ان يقال فلان المرحوم واضح ولا رحمه الله رحمه الله اهون انك ترجو الله له ذلك لا تقطعوا بي نعم تفضل قال الشيخ رحمه الله في وجهه يتنفس يقول انا اسكن في هذا الزمان ايوه ايوه يقول اخونا ان بعض الناس يقول ان هجر المبتدع له شروط وانه لا يصلح في هذا الزمن اولا هذا حق وواضح اما الحق الذي فيه فقوله ان الهجره وان هجر المبتدع له شروط لا شك له شروط من ذلك ان تبين له وان تقيم عليه الحجه اذا كان المقيم من اهل العلم والا قد يكون جاهلا ولم يقصد البدعه كما قال الامام احمد في سيرتي احمد لصالح ابنه قلت رجل يماشي صاحب بدعه قال بين له لعله لا يعرف بدعته قلت فان بين له قال الحق بصاحبه فلا بد ان يبين لمثل هذا المبتدع او لهذا الجاهل فإن أصر فأعندئذ تأتي قاعدة السلف وأما القول بأن الهجرة لا يصلح في هذا الزمان هذا كلام باطل لأن الهجرة أمر شرعي والأمر الشرعي لا يجوز نسخه ولا الغاءه فالهجر من الشريعه جاء الكتاب والسنه به وعند اذا لا يجوز ان يقال على الاطلاق ان الهجره لا يصلح في هذا الزمن وهذا غلط وقد نسب بعض الناس ذلك الى بعض اهل العلم فحملوا الكلام ما لا يحتمل واهل السنه لا يحتجون بقول فلان وفلان وانما الاصل الكتاب والسنه وفهم السلف وكل الناس يؤخذ ويرد عليه وقد يكون يطلق العالم عباره بسياق ومناسبه فتحملوا ما لا يقصده والامام الالباني قد نص في سلسله الهدى والنور على الهجر وقال ان الهجره واجب شرعي في هذا الزمان وقد هجر هو ذاك الرجل من اهل الشام عندما تكلم في مساله عصمه نساء النبي صلى الله عليه وسلم فهاجره الامام الالباني ومات وهو مهاجر له والهجر لا تتعلق مصلحته بالمهجور فحسد بل الهجر له اعتبارات يتعلق بالمهجور من جهه ويتعلق بالهاجر ليحفظ الهاجر نفسه ويتعلق بغيرهما عندما يرى الناس ان اهل السنه هجروا ذاك المبتدع حفظوا دينهم واما من قال بان اهل السنه في هذا الوقت صاروا مستضعفين فنقول اخبرنا في زمن الامام احمد عندما حمل الخليفه الناس على القول بخلق القران قتل من قتل من العلماء ومنعوا من الحديث والحديث وضيق على اهل السنه وصار ابن ابي دواد راسا من رؤوس اهل العلم عند الخليفه فمن ادناه ابن ابي ذؤاد واسمع عليه عند الخليفه قربه ومن تكلم فيه ابن ابي ذؤاد ابتلي وبلغ الضعف في حال اهل السنه مبلغ حتى ضعف وتأول بعض الأئمة قوله تعالى إلا من أكره ووافقوا الخليفة بعضهم متأولين إلا من أكره وأنكر أحمد عليهم أي ضعف جاء على السلف كمثل هذا الضعف إلى أن تقرر عقائد الكفر وقال او عقيده الكفر في القول بخلق القران حتى اضطر ائمه من ائمه اهل السنه ان ينطقوا بالكفر لدفع الشر عن انفسهم متاولين قول الله الا من اكره وقلبه وحتى يقول بعض ائمتنا الكبار وقد خرج خرج من قصر الخليفه قال يا غلام قرب الحمار فقد كفر مولاك يقصد نفسه قرب الحمار فقد كفر مولاه لانه قال بان القران مخلوق ومع ذلك ومع هذا الضعف ومع قوه اهل البدع كانوا ينهون عن الصلاه خلف الجهميه بشروطهم وبالاستطاعه وكانوا يحذرون وكانوا يصفعون بحال ابن ابي ذؤاد مع هذا الضعف ويصرون على هجر اهل البدع ودين الله عز وجل بتلقى من الكتاب والسنه وما كان عليه السلف فان يقال اننا الان ضعفاء او قله واذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في صحيح مسلم ان الاسلام بدا غريبا وسيعود غريبا كما بدا فطوبى الغرباء وهؤلاء الغرباء لا يزالون على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وما عليه اصحابه ولذلك ما جاء في الحديث ان الفرقه الناجيه ما كان عليه اليوم من كان على مثل ما ان علي اليوم واصحابي وقد كانوا على هجر المبتدع واضح يا سيدي بارك الله فيك نعم المبتدع إما ان يبتدع بدعه ظاهره جليه قد علم من دين المسلمين من دين المسلمين بالضروره انها بدعه واقيمت فيها الحجه فهذا امره منتهن واضح وقد يبتدع بدعه تخفى وهذا الذي يحتاد ان يقام عليه الحجه واذا كان الرجل من اهل السنه من ائمه اهل السنه وزل في مساله وابتدع لا يلحق باهل البدع واما من كان منهم فانه مبتدع ولا يحتاج ان تقام عليه الحجه اذا كان منهم ويدعو إليهم فإن الصحابة لم يتتبعوا أحد الخوارج ليقيموا الحجة على كل واحد منهم صاحب البدعة يغطر مبتجع كيف؟ صاحب البدعة يغطر مبتجع بارك الله فيك صاحب البدعة كل من أصر على بدعته وبين له فأصر فهو صاحب بدعة مبتجع وقد يطلق كلمه صاحب بدعه اي انه فعل بدعه الا انه ليس بمبتدع لذلك هذه الالفاظ الشائكه ما يحتاج الى اننا نتوسع فيها نقول كل من اتى ببدعه واصر وعاند فهو مبتدع لازم يعرف هذا لا بد ان يعرف الا على الشرط المتقدم الا اذا كان من القوم ويؤصل اصولهم واضح نعم واصوله اصل اهل البتاء شيخنا المستر في عزيه مين عزيه نعم اللهم صل على النبي عزير اللهم نعم يعني الراجح والاكثر يثبت انه نبي ليس هو... ليس عندنا دليل صحيح صريح يدل على عزير هل كان نبيا ام لا ما في اعتراض على الايه لا لا لكن نسارا لا باس فالله ان نسارا قالت هذا في المسيح وان اليهود قالت هذا في العزير لكن لم يخبرنا بان العزير نبي واضح نعم والا لقمان بالنسبه للحجر اي قاعده ربنا يعني يقيد بالنصحه بارك الله في لا يتخيل حجر باطلاق لا مصلحه فيه فالاصل في الهجر الاصل فيه انه مصلحه لانك تعصم دينك وتعصم غيرك لكن كله بالضوابط الشرعيه لا بد ان يبين له اولا واضح ثم هذا باب مرجعه الى اهل العلم واضح ليس مرجعه الى اجتهاداتنا فلان يهجر او لا يهجر بابه مرجعه الى اهل العلم اللهم الا اذا كان في بدعه ظاهره جليه <تصفيق> ايه اه كان يعني قد تفسر ابو كعب ابن مالك تصور ابن عمه وكان من احب الناس الي قال فسلمت عليه فوالله ما رد علي السلام ابن عمه القواعد قواعد مع الاقارب ومع غير الاقارب نعم الله يبارك فيكم يزيكم خيرا الله يبارك فيكم